وَقَالُوا نَحْنُ أَولِيَاءُ وَهَامَنَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ سَابِيلُ الْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ سَابِقِين فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتقذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتقذت بيتا وَإِنَّهُنَّ الْبُنُوتِ لَبَيْتُ الْعَمْرُ كَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِ ذَلِكَ النَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلَّا الْعَالِمُونَ خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة, وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر